চৌর ইন মিঠলি লিত্রি اللَّهِ লহিবি বিস্মিল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 لا يجادل في ايات الله الا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وهمت كل امه برسولهم لياخذوه وجادلوا بالباطل يدحبوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقّت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحابا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويتغفرون للذين آمنوا ربنا وفعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم